بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحقمة وما أدراك ما الحقمة نار الله 146. التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة